<tongue> <صلا> صلاة سلام على المصطفى رسول إيمام بنور الصفى صلاة سلام على المصطفى رسول إيمام بنور الصفاة حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل رسول رسولن بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى وبصل انك نشي امام نوريتي بها نبي الطبيب انار القدر في طه الحبيب كمثل القمر الشراب وخير الثواب في يوم الحساب به أفتاخير صلاة سلام على المصطفى رسول إيمان بنور الصفات مرتب رسول أحمد مصطفى بس لنکنش ایما هاملوب ایتی بیان قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اکتفا امتي امتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول بس لنك نش إمام لوب وإتمام صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفى مرتب رسول عحمد مصطفى بس لنك نش إمام لوب وإتمام